لماذا نضحك بعض الناس يحبون المتعة ولا يعنيهم لماذا يستمتعون بها وبعضهم تتم متعته بها إذا عرف أسبابها قلت في الكلام عن سارة وهمام من قصة سارة تتصرب إلى المنزل أنباء الأصيل بالاستقراء لا بالمشاهدة في معظم الأيام يقرأان أو يسمعان بعض الأغاني أو يلعبان الدمينة قليلا وهي لعبة حذقها سارة، ويعتقد همام أنها صح الألعاب وأشدها متغبقة للحياة فالشطرنج والضامنة يعولان على الحيلة وكل شيء فيها مكشوف بعد ذلك والورق إما المصادفة وإما صراع، قلما يشبه صراع الحياة أما الدمنة ففيها حساب للمصادفة وفيها حساب للتدبير وفيها حساب لليقين وفيها حساب للظنون وفيها حساب للغيب الذي تجهله أنت وخصمك وللغيب الذي تجهله أنت ويعرفه خصمك أو يجهله هو وتعرفه أنه وللعيان الذي يعرفه كل من يشاء ولها قوانين تمنعك أن تتحرك على هواك ولها حرية تمنحك الخيار بين ما في يديك قالت سارة يوما بعدما استعادته شرح فلسفة الدومينه للمرة الخامسة أو السادسة أو السابعة أولا تستمتع بشيء إلا أن تكون له فلسفة قال لا بل أنا أستمتع بالشيء ثم أبحث عن فلسفته وإنني لأبحث عن فلسفته كما يجيب الشارب الكأس بجميع جوانب فمه ولهواته كي لا يبقى جانب من النفس لا يأخذ نصيبه من متاعه فأحسه وأعمله وأذكره وأفكر فيه وأستقصي معناه وأقول في صدد البحث عن أسباب الضحك أنني أشبه هماما في هذه الخليقة وأنني أحب أن أفهم ما أحسه وأن أحس ما أفهمه وأنني جريت على ذلك في البحث عن أسباب الضحك منذ بدأت كتابة وتدوين الخواطر والأفكار بين الخامسة عشر والعشرين ولهذا أذكر هذه العادة فيما نحن بصدده لأنني إذا مررت بما اعتقدته من أسباب الضحك قبل العشرين وبعد العشرين وفي خلال النظر والمطالعة والتجربة إلى اليوم تدركت بهذه الأسباب في أطوار طبيعية تعين على المقارنة والتتبع والوصول إلى النتيجة كانت لي في نحو السادسة عشرة مفكرة يومية أدون فيها خواطري وتعليقاتي جمعتها بعد ذلك باسم خلاصة اليومية وحذفت منها عند الطبع كثيرا من الخصوصيات التي ترتبط بتلك الخواطر لا أذكره الآن وأحسبني قد كتبت فيها عن المضحكات أكثر مما بقي فيها بالنسخة المطبوعة ولكنني لاحظت فيها أن المضحكات أكثر من الضحك وقلت بهذا المعنى في الصفحة السادسة عشرة من النسخة المطبوعة إن المضحكات ليست بالقليلة ولكن الذين يحسنون صناعة الضحك هم القليلون أليس من الضروري أن نفتش عن رجل من أمثال مولير ونغرب في الضحك فإن في كل رجل من الذين نراهم ونعاشرهم موطنا للنقص وفي كل عمل موضعا للكلفة والتصنع والوادع أن البال ولو كان مغمورا بالشقاء ذلك الرجل الذي يعرف كيف يفطن إلى مواطن الغرور والرياء من أعمال الناس فإنه يطبق فمه ما دم يفتح عينيه وهنا كنت أقرن أسباب الضحك بملاحظة النقص والادعاء والغرور والكلفة التي يحاول صاحبها أن يقضع الناس عن الحقيقة وهي واضحة لمن يلتفت إليها ولا أذكر أنني تحريت الترتيب عند طبع الخواطر والمفكرات ولكني أجد في الصفحة الثالثة والأربعين هذه الخاطرة عن الضحك وفيها أقول إن للضحك عدة أسباب أكثرها يدور حول محور واحد هو اغتباط بأنفسنا أما بما نحسه من كمالها أو بسلامتنا من النقص الذي نكشفه في سوانا ولما كان الإنسان لا يضحك إلا سرورا برجحانه فهو لا يضحك في الأحوال التي رجحانه فيها معروف وغير محدود فالرجل المعروف المكانه لا يضحك من تصرف الصالوق الوضيع وإن كان مضحكا في ذاته إلا إذا كان يسخر من أهل طبقه ليباهي بطبقته أو من أهل بلاد ليباهي ببلاده وقد يضحك الإنسان من نفسه إذا كان الاستهزاء لا يناله وحده فلما كان ملوك أوروبا وأمراؤها والسواسها وقوادها مجتمعين في سنة 1815 في فيينا وهم واثقون أنهم أحكاموا الشبكة على بونابارد وقد جلسوا يصلحون ما أفسده ويعيدون ما درسه من معالم أوروبا أعلن في المجلس أن الرجل قد أفلت من جزيرة إلبا وأنه قد عاد ثانية إمبراطورا على فرنسا فوجموه هنيها ثم ارتفعت لهم ضحكة طويلة عالية كأنما يقول كل منه إن هذا الكورسيكي لم يعبث بي وحدي بل عبث بنا جميع ويا لهذه الخاطرة عن الضحك خاطرة عن البكاء قلت فيها إن الإنسان يبكي لغير ما يضحك له يبكي حين يظهر به النقص والعجز ظهورا لا سبيل إلى المداجات فيه يبكي في المواضع التي يشعر لديها بالقهر التام ويتحقق له تجرده من الحول والقوة حيالها في تلك المواضع يقول المسلم متمثلة لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه لا يريد أن يكون ضعيفا إلا أمام الله الذي يتساوى الناس عزيزهم وذليلهم في الضعف أمام حوله وطوله والأطفال المستضعفون أكثر الناس بكاء لأنهم أقلهم اقتدارا على أن عدم البكاء لا يفيد في أكثر الأحيان القدرة على دفع المصاب فإن من أصحاب المظاهر والأبهة من يترفع عن البكاء ويتكلف الجلد والسكون حتى في الفجائع الفادحة كأنهم يأبون الإقرار بالانقهار على كل حال الضحك والبكاء نقيضان في هذه الخاطرة حسبت أن الضحك والبكاء نقيضان وأن الإنسان يبكي لغير ما يضحك له ومدار الضحك والبكاء معا على الغبطة بالنفس أو نقيضها فإذا اعتبط الإنسان بنفسه ضحك وإذا شعر بالمهانة والنقص يبكي وليست هذه المقابلة بالصحيحة في جميع نواحيها إذن نحن لا يضحكنا كل شيء لا يبكينا وقد يكون الشيء مضحكا ومضكيا كما يقول أبو الطيب وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكة والأصح أن الضحك لغة تعبر عن كثير من الحالات كما قدمنا في الفصل السابق وليس من اللازم أن يقابله البكاء في كل حال وقد قال الشاعر بيرون وغيره إنني أضحك لكي لا أبكي كأنما يقولون إن الضحف بدل من البكاء في بعض الأحوال ويشبه هذا من بعيد قولنا في تلك الخاطرة أن بعض الناس يتكلفون الجلد والسكون حتى في الفجائع الفادحة كأنهم يأبون الإقرار بالمقهار ونقول إنه شبه بعيد لأن الذي يضحك لكي لا يبكي يضحك حقا ولا يتكلف الجلد بل يقدر على الضحك لأنه يكشف من أسبابه ما ليس يكشفه غيره أو لأنه يوسع النظر إلى المسألة ولا يحصرها في أضيق حدودها فهو ضاحك لأسباب أوسع من الأسباب التي تبكي غيره وإن لم تتناقض هذه الأسباب وتلك الأسباب فقد كان آخر ما دونته في خلاصة يومية عن الضحك كلمة في الصفحة السادسة والثمانين أحواها أن قوة الاستحضار في الذهن لها شأن في الشعور بالمضحكات وغيرها فمن أهل هذا الخاطر السريع من تبلغ به قوة الاستحضار أن يستحضر أمر المضى فيضحك أو يبكي كما لو كان الأمر قد وقع له فعلا في ذلك الحين وفي ختام هذه الخاطرة أقول أن الرحمة ليست أذن حيلة اخترعها الضعفاء لمصلحتهم كما افترض من ولكنها طبيعه من طبائع الإنسان والفرق فيها بينه وبين الحيوان فرق بين دماغ ودماغ فذهن الإنسان لارتقاء تركيبه بأخذ الشبيه بالشبيه وذلك ما لم يصل إليه الحيوان وفحوى هذه الآراء في مجموعها أن الشعور بالمضحكات والمحزنات ملكة إنسانية وجدت في الإنسان ولم توجد في الحيوانات لأنه يدرك المشابهة ويحس بالتعاطف ويستدعي الخواطر من قريب أو بعيد ملكة السخرية ولست أحصي تطور هذه الآراء خلال الفترة التي تلت طبع خلاصة اليومية سنة 1912 ولم أقصد خلال هذه الفترة إلى كتابة شيء أبسط فيه القول عن أسباب الضحك في عمومه وإنما كنت أعود على الموضوع كلما استدعاه تعقيب على مسألة تمت إليه كسخرية أبو العلاء والصور الفكاهية في المرآة من تأليف الأستاذ عبد العزيز البشري رحمه الله ابتدأت القول عن ملكة السخر عند المعاري سائلا لما يسخر الإنسان ثم أجبت قائلا أنه ينظر إلى مواطن كذب من دعاوى الناس فيبتسم وينظر إلى لجاجهم في الطمع وإعناتهم أنفسهم في غير طائل فيبتسم وهذا هو العبث وذاك هو الغرور. فالعبث والغرور بابان من أبواب السخ بل هما جماع أبوابه كافة وكل ما أضحك من أعمال الناس فإنما هو لون من ألوان الغرور أو ضرب من ضروب العبث وكثيرا ما يلتقيان فإن الغرور هو تجاوز الإنسان قدره والعبث والسعي في غير جدوى ولا يكون هذا في أكثر الأحيان إلا عن اغترار من المرء بنفسه وتعد منه لطوره والناس يعلمون ذلك بالبداهة وهم يعلمون أن الغرور والعبث مادة الضحك وجرثومته التي يتفرع منها كل مضحك من الأعمال والأقوال ويجربون ذلك كل يوم في مداعباتهم لصغارهم وامتحانهم لقوة أطفالهم يقبض الرجل كفه لابنه الصغير على غير شيء فيأخذ بأن يفتحها ويعده بكل ما يجد فيها إذ هو قوي على فتحها فيجاهد الطفل في ذلك ما يجاهد يقوم ويقعد ويشتد ويحتد ويلتوي ويعتدل ويرفع إصبعا بعد إصبع فإذا الذي رفعه قد عاد فأطبف مرة أخرى ويعيه الجهد فيركن إلى الملق والخديعة وهو في كل ذلك يحسب نفسه قادرا على أن يغلب أباه عنوة وقصرة أو يغلبه خديعة ومكرة وهذا هو الغور. ثم تلين تلك القبضة فيفتحها فإذا هي خاوية وإذا بذلك العناء الذي أجهده وبهره قد ذهب سدى وهذا هو العبث ومن هذا وذاك تضحكنا الطفولة وتعجبنا غراراتها وكبرياؤها ونتخذها تسلية ولهوة ولكن هل يضحكنا من الكبار شيء غير هذا؟ وهل مهازل الحياة ومساخر التمثيل إلا صورة مكدرة من هذه اللعبة الصليانية وساذاجة مركبة من هذه الساذاجة البسيطة وإذا كان هذا معدم السقر وأصل الدعابة فما أجدر رجلا كصاحب رسالة الغفران أن يكون ساخرا بل ما أجدره أن لا يكون له عمل في الحياة غير السخر أنه رجل استخف بالحياة جمعاء وهانت عليه الدنيا بما واسعة فما من دعوة من دعوة الناس تتنزه عن الغرور في اعتقاده وما من غاية من غايات الناس لا تنتهي في تقديره إلى عبث فارغ وخديعه ظاهر كلهم مغرور وكلهم عابث وكلهم متعلق من الاقدار بمثل تلك القبضة التي يعيه ان يفض اصبعا منها حتى اذا فضها او خطر في وهمه انه فضها لم يجد ثم شيئا او وجدها ملأة بما يشبه الفراغ سخية بما ليس يختلف عن الحرمان وكلهم محتقب عدة لا تنجع ومتقلد سلاح لا يصيب ورب كمين يحمل السيف صارما إلى الحرب والأقدار تلهه وتسخر لا بل هب وصل إلى الحرب بسيفه الصارم وقاتل وظهر وسلم فماذا عساه يغنم؟ ألا عله الثناء على الأفواه أو لعله عرش مملكة إن كان ذاك وقل أن يكون فالعمر أبو العلاء ما قصار الثناء والسمعة وما يبال الميت في لحده بذميه شيع أو حمده وما العروش والدول وما الملوك والأقيان فلكم غبر على هذه الأرض من جيل وزال من مجد أثير وملك عريض طويل وكم نزل القيل من منبر قعاد إلى عنصر في الثرى وأخرج من ملكه عاريا وخلف مملكة بالعرة وهل نسينا أن القبر يضحك من تزاحم الأضاد فهكذا تتشابه الأمور فإذا الهزل كالجد وإذا الحلم كالعيان وشبيه صوت الناعي. إذا قيس بصوت البشير في كل ناد لا بل هو كل شيء ككل شيء والعلم كالجهد والحق كالباطل والهدى كالضلام وقد زعم الأفلاك يدركها البلا فإن كان حقا فالنجاسة كالطهر علام إذن يزعج الإنسان نفسه وبأي شيء يحفظ وما اجتهاده في التدبير والتقدير وتغيير ما كان بما سيكون إلا أننا لنسعد ونشق وعابث ونسعى ونسكن عبثا ونرجو ونقنط عبثا ونبكي ونضحك عبثا ومن وراء ذلك كله هاتف يحتف بنا في غير رفق ولا رحمة، تقفون والفلك المحرك دائر بتقدرون فتضحك الأقدار، مرد النكتة، كانت كتابة هذا الفصل بعد طبع خلاصة اليومية بـ 11 سنة، وبعد كتابته بـ سنوات عقبت على كتاب في المرآة، للأستاذ البشري الذي يقول في مقدمته إن مرد النكتة إلى خلل في القياس المنطقي بهدار إحدى مقدماته أو تزييفها أو بوصلها بحكم التورية ونحوها بما لا تتصل به في حكم المنطق المستقيم فتخرج النتيجة على غير ما يؤدي إليه العقل لو استقامت مقدمات القياس وهذا الذي يبعث العجب ويفير الضحك والطرب فالنكتة بهذا ضرب من أحلى ضروب البديع ولا يعزب عنك كذلك أن النكتة إذا لم تكن محكمة التلفيق وتقنة التزييف بحيث يحتاج في إدراكها إلى فطنة ودقة فه خرجت بادرة مليخة لا طعم لها في مساغ الكلام وكان تعقيبي على مقدمة الأستاذ البشري أنه على صواب في جزء واحد من أجزاء هذا التعريف. وهو الذي يقول فيه إن الخلل في القياس المنطقي مضحك وأن التزييف والتلفيق داعية من دواعي السخرية أما الجزء الذي نراه على غير صواب فيه فهو قوله أن النكتة هي التي تشتمل على الخلل أو على التلفيق والتزييف لأن اشتمال النكتة على خلل في القياس يسقطها ويلحقها بالهذر والمجانة والذي نظن نحن أن النكتة تضحكنا لأنها تفضح الخلل وتهتك الدعوى الملفقة وتطلعنا على سخافة العقول التي لا يستقيم تفكيرها ولا تضطرد حجتها ومن ثم تكون النقطة هي المنطق الصحيح وهي الحج المفهمة وهي البرهان الذي يرجع بالبراهين في معرض الجدال وقد يسأل سائل ولماذا تضحكنا النقطة السريعة ولا يضحكنا القياس المفصل والفضيحة المبسوطة فجواب هذا قد يوجد في تعليل هيربرت سبنسر بالضحك وهو خير تعليل وقفنا عليه في كتابة المعاصرين ولا نقصد هنا إلا تعليل حركة الضحك الجسدية لا تعليل أسباب الضحك فإن السبب الذي يذكره بيرجسون مثلا رجيح صالح لتفسير كثير من علل المضحكات ونعني رأيه الذي يذهب فيه إلى أننا نضحك من كل تصرف. الإنسان يشبه التصرف الآلي الخالي من التفكير ونحن مع هذا نقول إن التماس علة واحدة لجميع الضحك خطأ لا يؤدي إلى رأي صائب لأن الضحك وإن كان اسمه واحد إلا أنه ليس بظاهرة واحدة حتى يكون له سبب واحد ونعود إلى رأي سبنسر بعد هذا الاستطراد فنقول إن الضحك عنده ينشأ من تحول الإحساس فجأة من الأعصاب إلى العضلات فإن من المقرر في النفسيات أن الإحساس إذا اشتد وألحف على الأعصاب تجاوزها إلى العضلات فظهر عليها في حركة عنيفة أو رقيقة على حسب قوته واشتداده فإذا حبس الإحساس في طريقه فجأة تحول بغير إرادتنا من الأعصاب إلى أسهل العضلات حركة وأسرعها تأثرة وهي عضلات الوجه والشفتين ثم عضلات العنق والرئتين تتحرك بالابتسام او بالضحك او بالقهقه او بالوقوف والاختلاج عند من يغلبه الضحك وتهتز له عضلات الجسم كله والدليل على ذلك اننا نضحك اذا غلبنا الاحساس وتحول من العصب الى العضل ايا كان الموحي به والباعث عليه فنضحك من الغيظ والالم ونضحك الضحك الهستيرية التي يفرج بها المكروب عن أعصابه المكذومة كأنما يخفف عنها بنقل شيء من ضغط الإحساس عليها إلى العضلات فالضحك والانتقال فجأة من الإحساس إلى الحركة العضلية والنكتة السريعة تضحكنا لأنها تفاجئ التفكير بحالة غير مرتقبة وتعجله على انتظار النتيجة في طريقها الممهد المألوف ومن الأمثلة التي أوردها سبينسر للمضحكات منظر جدي يظهر على المسرح فجأة بين حبيبين يتناجيان احساس المظارة هنا يمشي في طريق الغزل وينتظر ان يمشي فيه الى نهايته المناسبة له ويوجه الذهن الى هذه الناحية ولكنه لا يلبث ان يلمح الجدي على المسرح حتى يحتبس في موضعه ويتحول على غير انتظار الى ناحية اخرى في الاحساس من الاعصاب الى العضلات وتحدث الحركة التي نسميها الضحك حين يختلق بها الفم والرئتان وفي كل نكتة شيء من هذا التحول الذي مثل له سبنسر ينجم عن المفاجأة بما ليس في الحسبان ويتلخص في إظهار نتيجة غير النتيجة التي تبدو إلى الذهن لأول نظرة من الشيء المضحوك منه فالنكتة الصادقة هي الحجة التي تظهر لنا فساد الأقيس المختلفة والضرار النتيجة التي تأتي في غير موضوعها وتلتوي على مقدماتها. وهذه هي النكات التي تفيد النفس لأنها تروح عنها وتفيد الذهن لأنها ضرب من المرانة على التفكير السريع. وشحذ للفهم وتقويم له على المنطق السديد لا نكتة واحدة يفهمها الطالب حق الفهم خير من مئة درس في المنطق يقرأها ويعيدها وهو لا يحسن القياس ولا يفقه الدليل وكتاب الأوصاف المضحكة يعتمدون في نكاتهم على ملكات كثيرة قد يناقض بعضها بعض وقد لا يجتمع منها ملكتان لكاتب واحد. فمنهم من يعتمد على ملكة الصخر وهو يحتاج إلى الذكاء وإدراك الفروق وقد يصحبه شيء من الجد والمرارة ومنهم من يعتمد على الدعابة وهي تحتاج إلى مرح في الطبيعة مرجعه في الغالب إلى المزاج لا إلى الدرس والتعليم ومنهم من يعتمد على الهزل وهو خلق ينشأ عن جهل بتقدير عظائم الأشياء وقد يستحل الضحك في جلائل الخطوب. ومنهم من يعتمد على العطف وهو يرضي الإنسان عن نقاء الناس ويضحكه كما يرضى الوالد الشفيق عن جهل وليده الصغير وخير هذه الملكات وأعلاها ملكة السحر ممازجها العطر وهي عبقرية لا تقل في اقتدارها على تجميل الحياة وتثقيف النفوس والأذواق عن عبقرية الفلسفة وعبقرية الشعر والتلحين وقد عنا لي غير مرة بعد كتابة الفصل المتقدم عن النقطة في سنة 1927 أتوفر على تصنيف كتاب واحد أبسط فيه منادح البحث عن مصادر الأحاسيس التي تمتزج بالفنون والآداب كالإحساس بالجمال والإحساس بالجلال والإحساس بالمقدس والإحساس بالمليح والإحساس بالمضحك على أنواعه ولكنني وجدت الوقت يضيق عن استيعاب هذا البحث لضخامته وصعوبة مسالكه وجدته في اللغة العربية وسائر اللغات أجعلت ألمس هذا الموضوع متفرقاً من حين إلى حين وكان أهم ما لمسته في مسألة الفكاهة توضيح أقسام السخرية من حيث النية إذ يكون منها ما يلجأ إليه الساخر كأنه يفتش عن العيوب الإنسانية مستريحا إلى وجودها وبقائها ويكون منها ما يلجأ إليه الساخر آسفاً مضطرا كالأب الذي يعرف عيوب ولده ويبالغ فيها ويفرض في التأمين فيقول له أنه لا يفلح ولا يرجى وهو في الواقع أول من يرجو له الفلاح ويتمنى لو يجذب ظنه في تلك العيوب. وقفت بالبحث حيث وقفت في الكلام على النكته ورأي سبينسر وبرجسون فيها وأعني أنني وقفت بالبحث كتابة ولم أقف به عناية بالموضوع وابطلاعا على آراء خبرائه وذو الاختصاص بفنونه وكنت كلما توسعت في استيعاب آراء الخبراء وتواريخ هذه البحوث من أوائلها بدا لي أن فهم المضحك كما فهمته لأول مرة المقابل للمكي أو المحزن بدأة طبيعية لهذه البحوث فإن الفلاسفة الذين تكلموا عنه قبل أربعة وعشرين قرن إنما تحركوا من هذه النقطة ووضعوا التراجيدية أو المأساة مقابلة للكوندية أو المهزلة وضم الجد والبكاء جميعا في تعريف المأساة، كما ضم الهزل والعارف جميعا في تعريف المهزلة، وكذلك فعل أفلاطون وفعل أرسطو من بعده، واقتدى بهما كل من تصدى لتحليل فنون المسرح والشعر عاماً مع قواعد الخطابة والبلاغة في جميع هذه الأغراض. يبدأ فهم المضحكات على هذا النحو الذي تغلب عليه المقابلة الإسمية بين الضحك والبكاء. ثم يتفرع الضحك ويتشعب وتلوح منه الأفانين التي لا يقابلها البكاء في كل حالة بل يدخل فيها ويحسب منها في بعض الحالات الفيلسوف الباكي والفيلسوف الضاحك. وقبل أن نأخذ في تلخيص آراء أفلاطون وأرسطو لا ننسى من السابقين لهما في تاريخ الفلسفة اليونانية اسمين متناقضين كان كلاهما مادة من مواد الضحك. وشاهد من الشواهد التي يسوقها المعنيون بتعريفاته وتقسيماته، وهما الفيلسوف إرقليتوس المولود في القرن السادس قبل الميلاد والفيلسوف دمقليتوس المولود في القرن الذي يليه. فالاول كان يلقب بالفيلسوف الباكي لأنه كما زعم كان دائما البكاء، لا ترقأ له عين ولا يبتسم له ثغر ولا يزال تائنا عبا على قومه. سوء ما صنعوا وما يصنعون من أمورهم العامة والخاصة والثاني كان يلقب بالفيلسوف الضاحك لأنه كما زعم كان دائما الضحك لا يكف عن الابتسام أو القهقه ولا يكرث خطب من الخطوب جل أو هان وقد قال جوفنال الشاعر اللاتيني الساخر إن العجب لهيرقليفوس أعظم من العجب لزميله فإن دوام الضحك صحيحا أو متكلفة لا يشق على أحد يريده وأما العجب كله فمن ذلك الفيلسوف الذي يجد في عينيه معينا لا ينضب من الدموع ويحزن جدا أو يتكلف الحزن تمثيلا ولهوا حيثما وجد مع الناس والقصة كلها مزدحمة بشواهد الضحك ومعارض البحث في حقائقه وأكاذيبه فمن من الرجلين يا ترى أدعى إلى الضحك عند النظرين إليه أن أضحك من دائما البكاء أم أضحك من دائما الابتسام والقهقه. يخيل إلى الأكثرين أن الرجل الذي لا ينقطع بكاؤه أدعى إلى الضحك من الرجل الذي لا ينقطع ضحكه وابتسامه، وأنهما بعد موضوع صالح جدا للدعابة والسخرية وأول ما يرد على الذهن من أسباب ذلك أن الضحك الدائم والبكاء الدائم كلاهما غير معقول وهنا نذكر أن الإنسان حيوان ناطق وحيوان ضاحك وأنه تأثر بالنطق والضاحك لأنهما مقياسان مشتركان للعقل والمعقول وهنا نذكر أيضا أن النقطة وسيلة لإظهار الخلل المنطقي وأن كل الفرق بينهما أن النكته تفاجئنا بإظهار الخلل وأن الدليل المنطقي نسترسل في إظهاره بغير مفاجأة ثم يرد على الذهن أن الضحك الدائم والبكاء الدائم كلاهما إفراط وخروج من الجد إلى ما عادة وما عاد الجد يلتقي بالضحك ولو في بعض الطريق وغني على القول أن الفيلسوفين لم يكون على الصفة التي تفهم من كلمة الفيلسوف الباكي والفيلسوف الضاحك وأنهما تعرضا لهذه الزيادة في الوصف لأنهما مبالغان أراد أن يكشف الناس هذه المبالغة منهما فوصل بها إلى غايتها المستحيلة وصنع لهما بذلك الوصف صورة هزلية تشبه الصور التي يتعمل فيها الرسامون الفكاهيون إبراز الملامح الشاذة بتكبيرها أو الخروج بها عن جميع مألوفاتها ولقد كان هيريقليتوس يترجم عن صخته أحيانا بحركات صبيانية ليست من البكاء ولا الحزن في شيء فكان يلعب مع الأطفال ليسأله الشيوخ فيجيبهم بأن الأطفال أعقل منهم في تدبير اللعب لأنهم لم يصنعوا في ألاعيبهم ما صنعه الشيوخ المحنكون في أحق الأمور بالجد والرصانة وكان ديمقريتوس يسيح في الأرض من بلاده إلى مصر والحبشة وفارس والهند وكل قطر معمور وكانت الدنيا على أيامه قائمة قاعدة تهون فيها مصائب الأرحاد إلى جانب المصائب التي تحيق بالدول والشعوب فكان يضحك من أولئك الذين يستسلمون للأحزان ولا يعتبرون بما حولهم من عادات الزمن وصروفه حيث انتحل وحيث أقار فقيل من نوادر جرأته بالسخرية أنه اشترأ بها على دار جبار الفرس وهو يسيح في بلاده فإن هذا الجبار أحزنه أن تموت له جارية يحبها فوعده ديمقريتوس بإحيائها بعد نهمها، وقال له إن الأمر لا يتطلب أكثر من كتابة ثلاثة أسماء على القبر، فتعود الجارية إلى الحياة، وسأله دار في لهفة، وما تكون هذه الأسماء؟ فأجابه الفيلسوف وهو يصطنع الجد، أسماء ثلاثة لم يفقدوا أحدا من الأعزاء، وكان هذا هو العزاء، ولا ريب أن البديهة الإنسانية كانت من قبيل الحديد الذي يفل الحديد، فهي التي لقي منها الفيلسوفان جزاءهما من جنس العمل سخر كلاهما من قومه فأرسله قومه في التاريخ على ذلك الكاريكاتير بان ضاحك دائم الضحك وباك دائم البكاء وهذا أيضا باب من أبواب المضحكات التي انطوت عليها قصة الفيلسوف باب الصورة الهزلية أو الكاركاتور ثم يجيء الشاعر الساخر جوفنال فيغمض باختياره عن هذه المبالغة بأنها توافق القافية كما نقول في النكتة العربية وما كان للشاعر الساخر أن يجد بين يديه هاتين الصورتين ثم يردهما إلى سواء الخلقة ليضيع منه المجال الصالح للتهكم على الموصوفين والواصفين فلسفة الضحك على أن هذين الفيلسوفين المضحكين قد زودا فلسفة الضحك من سيرتهما ورسمهما بزاد لم تتزوده تلك الفلسفة من عقلين كبيرين كعقلي الفيلسوف أفلاطون وتلميذه الفيلسوف أرستو وهما أعظم فلاسفة اليونان ولم يعرض لفلسفة الضحك بعدهما عقل أكبر من عقليهما إلى اليوم وكان خليقا بأفلاطون وأرستو أن ينفذ إلى جوهر الموضوع في فلسفة الضحك وأسبابه لو أنهما قصدا إلى الموضوع في صميمة وأراد أن يستوعب الفروض والاحتمالات في أسباب الضحك وأنواع المضحكات ولكنهما لم يقصدا هذا المقصد ولم يتكلم عنه إلا عرضا في سياق البحث عن المدينة الفاضلة والبحث عن الشعر وأقسام الروايات الشعرية فأفلاطون في ذكر المضحكين والمضحكات وهو يبحث عن مكانهم في مدينته الفاضلة أو جمهوريته المثالية التي أراد أن يقصرها على الأفاضل والمأمونين وأن يجنبها عوارض النقص والرذيلة فبدى له أن الشعر موكل بالجانب الضعيف من الإنسان بغير تفرقة بين شعر المأساة وشعر الملهاة فالإنسان الكريم يأبى أن يستسلم للبكاء إذا أصيب في عزيز عليه ولكنه لا يبالي أن يبكي وأن يحزن إذا رأى هذا المنظر معروضا عليه في رواية فاجعة لأن البكاء يخدع هذه الحالة ويوقع في روعه أنه يبكي لغير مصابق ويغلب على نفسه بسبيل غيره والإنسان الكريم يابا أن يفوه بالأضاحيك أو الخبائث المضحكة ولكنه يستسلم للضحك إذا سمعها محكية في رواية هزلية يمثلها المسرحيون أمامه، وليس بالحسن على كل حال أن يكون في الجمهورية الفاضلة إنسان يغلب على وقاره ضحكا أو بكاء بل الذين يصورون الأرباب في عالين مغلوبين على هذه الصورة ويقول أفلاطون إن الإنسان الكريم لا يعرف الجد إلا بالهز، وأنه من الحسن أن يشهد مناظر الهزم من العبيد والأجراء المسخرين ولا ينغمس فيها بنفسه وقد أثنى على المصريين لأنهم يعلمون الأبناء الموسيقى والرقص قياما بالشعائر الهيكلية ولكنهم لا يسمحون للشعراء بخلط الألحان بالأغاني المبتدلة وقصائد الموزونة على رقص الخلاعة والمجون قد كانت خلاصة رأيه في كتاب الجمهورية وكتاب القوانين أن الشعراء يحسنون صناعة الشعر ويستحقون من أجل ذلك أكاليل الغار ولكنهم يلبسونها ويخرجون من المدينة الفاضلة إلى حيث يشاءون ولم يذكر أفلاطون سبب الضحك إلا في كلمات قليلة خلال هذه المباحث الأخلاقية وهو يرى في تلك الكلمات أن الضحك مرتبط بالجهل الذي لا يبلغ مبلغ الإيذاء وأن الشعراء يضحكوننا هنا حين يحاكمون أولئك الجهلاء ولكنهم إذا طرقوا موضوع الملحمة أو المحساح أظنوا الطغيان وجعلوا رواياتهم حكاية لأعمالهم فلا أمان لهم في محاكاة الجهل ولا في محاكاة الطغيان وأرست دق من أستاذه في تعبيراته عن أقسام الشعر لأنه وضع فيها مبحثا خاصا تتبع فيه المسرحيات المضحكة من أصولها منذ كانت ضربا من الهجاء والأغاني الشهوانية إلى أن أصبحت موضوعا للضحك والتسليه ولهذا جاءت ترجمات عربية باسم الأهاج والتهريجات ولم يبتدعوا لها اسما مقابل اسم الكوميديا كما صنعنا في العصر الحديث إذ سماها بعضهم بالمهزلة وبعضهم بالملهاء وعربها بعضهم بالحبيل يوناني وسمها الكوميديا وعند أرسطو أن المضحك ضرب من الدميل أو المشوه لا يبلغ درجة الإيلام أو الإيذاء وفي نبذة منسوبة إليه من رسالة مقطوعته طبعها في, في برلين سنة 1899 يقول أن الملها تطهر النفس كما تطهرها المأساة لأن النفس المطبوع على الرحمة أو على حسن الذوق تجد في المأساة والملها منصرفا لما تنطوي عليه من العطف والشوق إلى الكمال واجتناب التشويه وكل الفيلسوفين قد تفرق إليه الخطأ من فهم المأساة والملهاة على أنها نوع من التقليد والمحاكاة لأن الشعر المسرحي يعرض الفواجع بتنفيذ أناس يحاكون المصابين بهم في حركاتهم وأقوالهم وكذلك يفعل بالمضحكات والملهيات وأفلاطون من أجل هذا ينزل بالمقلدين إلى الدرجة الثالثة فيقول أن الصورة الفضلة هي صنعة الله ثم يحكيها الصانع الخبير بالصناعة ثم يأتي الشعر فيحكي عمل هذا الصانع حكاية بعد حكاية ولم يكتف أرستو إلى منزلة الشعراء المقلدين إلا في سياق كلامه عن الأخلاق والاستطراد منه إلى أخلاق الهجائيين أو الذمامين فلم يكن من همه أن ينشئ مدينة فاضلة يبيح المقام فيها لأناس ويحرمه على آخرين وليس في هذا الخطأ عيب على عقل فيلسوفين كبيرين لأنهما بادئان في طريق لم يسبقهما إليه سابق من الخبراء أو غير الخبراء ولكن العجيب منهما حقا أن يحسب الفن تقليدا أو محاكاة ولا يحسبه خلقا واتداعا من الشاعر على التقصيص مع أن كلمة الشاعر تفيد معنى الصانع أو الخالق باللغة اليونانية نقول أن هذا عجيب من الفيلسوفين حقا لأنهما كان يستطيعان أن يعلم أن وصف كرسي في الشعر أصعب من عمل كرسي بصناعة النجار وأن النجار الذي يعمل ألف كرسي لا يستطيع أن ينظم بيتا واحدا من القصيدة التي تنظم في وصف أحد كراسي، وهكذا يستطيع الرسام أن يصور كوبا من الفخار ولا يستطيع الفخاري الذي يصنع الآنية الفخارية جميعا أن يخرج صورة لكوب صغير منها قد زاغ هذا الفهم الخاطئ بالفيلسوفين عن أسباب الضحك في تفصيلاتها لأنه التفتا إلى فكرة التقليد وجعلها أحدهما إسفافا دون صناعة الصانع وجعلها الآخر طلبا للمعرفة يكاد أن يتساوى فيه المقلب ومن يشهد التقليد ويسر بالنظر إليه ولم ينظر كلاهما بعين الشاعر لينفذ إلى مواطن الضحك فيما يتحراه من الصور المضحكة ومن تنوية عرضها وتنفيذها لكنهما على هذا الخطأ الذي لا ينجو منه كل مبتدئ قد نجح في التعريف بسبب الضحك نجاحا غير قليل لأنه كان أساسا لما بناه التابعون كما كان أساسا لنقد ما قديم القول بأننا نضحك من العمل لأنه ينوم على جه لم يبلغ درجة الإيذاء والإيلام أو أننا نضحك من العمل لأنه يعرض لنا تشويها لم يبلغ هذه الدرجة كلاهما قول يؤخذ به للمناقشة والتعقيب ولا يرفض كله جملة واحدة في تعريف من تعريفات المحدثين وكل ما نعترض به على التعريفين أن هذا الإنسان قد يتبلد شعوره عن الألم والضحك في وقت واحد فليس كل الناس يرى التشويه ولا يؤلمه يضحك منه لأنه قد يكون بليدا يخفى عليه التشويه والألم في آنه وإنما الفلو من الألم شرط لكل استمتاع بشيء من الأشياء حتى ما كان من قبيل المتعة المادية إذ كان الألم على الأقل صارفا للشعور عن سبيل المتعة إن لم يكن مناقضا للشيء المضحك أو للشيء الجميل أو للشيء الجليل ونضرب المثل لذلك بانسان مشوه ينظر إليه صاحب الإحساس المرهف فيدرك ما يعانيه وينظر إليه الطفل الغير أو الرجل الجلف فيهزب به أو يولع به للضحك منه وأضحاك الناس عليه فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن الرجل الحساس غير صالح للضحك وغير خبير بالمضحكات لأنه قد يحس منه ما يجهله الأطفال الأغرار والرجال الأجلاف بل يجوز أن نقول أن الطفل الغر والرجل الجلف لا يعرفان ما يضحك ولا يعرفان ما يؤلم في وقت واحد. وندر من فلاسفة القرون الوسطى من نظر إلى الضحك نظرة جدية ورؤاه في حكمة جديرة بالبحث عنه وعن أسباب انصرافهم إلى البحث في الأصول الدينية وأسرار ما وراء الطبيعة. ألا على فلاسفة اليونان الأقدمين كانوا على هذا الرأي ولم يبحثوا بعض البحث في الضحك وأسبابه إلا في طريق بحثهم عن التراجيدية والكوميدية مع رجوع هذه في أساسها إلى سير رباب وشعائر الدين ومحافل الأعياد الوثمية. إلا أننا قد نعفر بين الآونة والأخرى على فائلسوف من فلاسفة العصور الوسطى بحث في معنى الضحك لاتصاله بين بعض أطرافه بمذاهفه الأخلاقية. أو اللاهوتية وأحقّ هؤلاء بالالتفات إلى رأي في هذا المبحث يوسف ألبو وتوماس هوبنز. يوسف ألبو فيلسوف إسرائيلي ممن درس فلسفة الأندلس الإسلامية واقتبس منها في كتابه عن المبادئ والأصول وتكلم عن الضحك لأنه مذكور في كتاب التوراة ومنسوب إلى الأنبياء ومنهم إبراهيم الخليل قال الضحك وبالعبرية سحوق. كلمة مرابفة لكلمات في معناها تدل على الفرح وقد يدل الضحك على السخرية والاستهزاء كما يقول القائل انني الضحك للجار إذ كان الضحك أحيانا دليلا على الشعور باحتقار من يستحق الاحتقار وهكذا يشعر من يلحظ نقصا في كلام أحد أو عمله ويشعر بتفوقه عليه لأنه لا يقع في مثل هذا النقص فإنما يتولاه الضحك لأنه يرى الآخر يقول أو يعمل ما لا يجمل بالإنسان ويقاره ويضحك الإنسان أحياناً إذ يخضع غيره في أمر كان ينبغي أن يحضره المخدوع وينتبه إليه ومن ثم يرجع سبب الضحك في جميع حالات وفي الشعور بالتفوق في الضاحك الضحك حين يرى غيره يقع بحماقة وأمر منبئ عن جهاله ويقول لعلماء أن الضحك خاصة إنسانية كما يقولون. إن أسبابهم مجهولة ويعلون بذلك أن لا نعلم لماذا يكون الضحك مصحوبا بحركات جسدية معينة ولماذا يحدث الضحك عند لمس الأدوة أو بعض المواضع الحساسة من الجسد كما أن حدوث الضحك من السخرية معروف جدا معرف وظل هذا الرأي مأخوذا به في تفسير الضحك إلى أوائل العصور الحديثة وهو على التقريب رأي الفيلوسوفي الإنجليزي توماس روبنز. الذي يرجع بكل خليقة أو عاطفة ترد الإنسان إلى شعوره بالقوة والامتياز والرجحان ويرى أن الأخلاق الإنسانية المحمودة تدل جميعها على القوة في صورة من صورها والكرم والشجاعة والصبر والعزة والفضاء الجميعها لا تنال حمد الإنسان ما لم تكن مقرونة بالقدرة والدلالة عليها وتتساوى الأخلاق النبيلة والعواطف الرفيعة بهذه الخصلة بل تتساوى فيها الأعمال اللا إرادية وغير الإرادية تضحك في صورته العقلية وصورته الجسدية فإنما يضحك الضحك لأنه يحصل من نفسه انتصارا مفاجئا أو مزية مفاجئة ولا بد من شعور النصر أو الامتياز فيما يضحك الإنسان ويغضيه وهذا هو الرأي الذي توافقت عليه أقوال المتكلمين عن الضحك من عصر الفلسفة اليونانية إلى العصر الحديث ولا حاجة إلى انتظار التعقيب الأخير على جملة الآراء لإظهار الخضأ في هذا التعليل الذي يصح في جانب واحد من المضحكات ولا يصح في جميع جوانبه. فإن الإنسان قد يضحك احيانا حين يشعر أنه قد انخدع كما يضحك من غفلة غيره حين تجوز عليه الخضيعة البينة وليس في هذا دليل على الشعور برجحانه ما هو دليل على شعوره برجحان غيره عليه والمثل القريب على ذلك ما تقدم عن الضحك الإجماعي في مؤتمر الساسة الذين جلسوا لتضييق الخناق على نابليون ثم جاءهم الخبر فجأة بانطلاقه من جزيرة إلبا وعودته إلى فرنسا وهذا موقف مغلوبين لا موقف غالبين ولا يستقيم تفسيره بشعور الرجحان أو الانتصار من جانب الضحكين وكل ما يثبت في جميع الحالات أن هناك مفاجأة وأن المفاجأة تخالف الحالة المضطربة أو الاتجاه الذي يجري فيه الشعور وبهذا يسهل تفسير الضحك من من جلسوا ينظمون القارة الأوروبية بعد اعتقال نابليون كان هذا الاعتقال أمر مفروغ منه ثم تقع المفاجأة بما يخالف الحسبان إفراط المحدثين وإذا كانت الشكوى من الثقافة القديمة قلة البحث فالضحك وأسبابه فقد يكون الإفراد في هذا البحث شكوى القارئ من الثقافة الحديثة لأنها توشك أن تتطلب منه تخصصا ثقافيا مقصورا عليه وقد أثبت بيرجسون نحو أربعين مرجع من الكتب والأصول ألم بها في رسالته عن الضحك ويمكن أن يزاد عليها ثلاثه أضعافها من المراجع المتفرقة من فلسفة المبحيات عامة أو عن موضوعات الفكاهة والنكتة في مزاج هذه الأمة أو تلك في او في آدابها ومقثوراتها. ويعود هذا الإفراط في الكتابة عن الضحك إلى بعثين جديدين في العصور الحديثة. أحدهما نشأ علم الذوق أو علم الجمال الذي ينظر في الفروق بين الجميل والجليل والمضحك. كما تعرضها الفنون الجميلة ولا سيما التنفيذ. وكأنما كان اهتمام المحدثين بالتمثيل ورواياته وأدواره تجديدا لاهتمام أفلاطون وأرسطو بالتراجيديا والكوميديا وملكات الشعراء الذين يكتبون في المحزنات والمضحكات والملاحم الكبرى عن الأرباب والعبادات، وما استطردت إليه من موضوعات لا علاقة لها بالدين وقد تناقضه وتخالف الأدب والواجب للمعبودات وشعائر العبادة. إن عودة الأدب المسرحي في العصور الحديثة. كانت فاتحة البخص الفنية والفلسفية للموضوع من جميع جوانبه وأطرافه وكان البحث فيه عن المضحك والمبكي والحسن والقبيح مقرونا بالبحث عن المقدس والقداسة في شعور الإنسان وفي الكائنات التي يقدسها ويرتفع إليها بالإجلال والابتهال واستدعى تمثيل هذه الكائنات شعرا ونحتا وتصويرا أن توضع لها الحدود والتعريفات وتقام الفواصل بينها وبين ما يلتبس بها من المتشابهات أو المتناقضات هذا أحد الباعثين الجديدين إلى إفراط المحدثين في الكلام عن الضحك وتعليل أسبابه وتطبيقه على الفنون المتجددة في الزمن الحديد أما البعث الآخر فهو شيوع البحث في التطور ومذهب النشوء فإن هذا المذهب يفسر تعبيرات الإنسان عن خوالجه وعواطفه بما يوافق طبيعته الحيوانية ويتقصى وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بينه وبين سائر الأحياء في هذه التعبيرات ويراقد ملامحه ليربط بينها وبين وظائفه الجسدية واستعداد هذه الوظائف لتلبية العوامل الداخلية والعوامل الخارجية ولا يسعى الإنسان إلا أن يبتسم لتناقض النتائج التي وصل إليها أقطاب هذا المذهب بعد بحثهم في ظاهرة الضحك والفكاهة فإن العالمين العظيمين الذين توافى بغير التقاء بينهما إلى تحقيق ظواهر وشواهد قد ذهب إلى الطرفين المتقابلين في تعليل الضحك والفكاهة فمن رأي آلفرد راسل ويلس أن الضحك وسائر الخصائص الإنسانية التي ينفرد بها النوع الإنساني لا تقبل التفسير بالانتخاب الطبيعي وتطور أنواع الحيوان وهو يتساءل كيف يفسر لنا الانتخاب الطبيعي ملكات الرياضة والموسيقى والإحساس بما فوق الطبيعة ويعود فيقول إن ملكة الفكاهة من هذا الطراز بين الخصائص الإنسانية لأنها تحتاج جميعا إلى تفسير غير تفسير الصراع على الحياة وتنازع البقاء ولو كانت من هذه الأسلحة في نوع الإنسان لما كان مفهوما كيف تجرب منها معظم الناس ولا تتوفر لغير العدد القليل منهم في بأرقى الحضرات ولا كان مفهوما كيف تجرب منها الهمج والأوائل الفطريون كما يتجرب منها الأكثرون بين المتحضرين فهي كما قال في تطبيق المذهب الضروين على الإنسان أخلق بأن تفسر بالمنح الإلهية التي يختص بها خالق بعض التضائع الموجودة ولن تقبل التفسير بغير ذلك ولو بعد ساف شديد ومن رأي داروين أن الضحك قد يوجد بمعزل عن التفكير كما يلاحظ على الجلهاء صغار القطفال الذين يضحكون ليعبروا عن حالة الرضا والارتياح ولا يصحبون ذلك بفكرة أو خاطرة ظهنية والأصحاء من الراشدين تعتريهم حالات الضحك لأسباب غير أسبابهم في الطفولة ويصدق هذا على الضحك ولكنه لا يصدق على الابتسام وكأنما يعبرون بالضحك عن حالة مقابلة لحالة البكاء الذي يقترم بالشدة والكآبة العقلية كما يقترن بالخوف والغضب ولعل شيئا من الغرابة المفاجئة مع شيء من الشعور بالتفوق وأشيع الأسباب لضحك الكبار الراشدين ومن الواجب ألا تكون الظروف على جانب عظيم من الخطر والجسامة فإن الرجل الفقير مثلا لا ينتظر منه أن يضحك إذا سمع فجأة أنه كسب مقدارا كبيرا من المال ولكن العقل إذا هاجه الشعور بالمسرة وطرأت عليه خاطرة صغيرة غير متوقعة فالنشاط العصبي يفرج عن نفسه بتحريك العضلات تلك الحركة التشنوبية الخفيفة التي نسميها الضحك قال في كتابه عن تعبيرات العواطف في الإنسان ان الجنود الألمان أثناء حصار باريس كانوا يندفعون إلى الضحك بكل تفاهة من تفاهات النقطة بعد طول التعرض للخطر الشديد ويقول مستر هنتون من سان فرانسيسكو أنه كان يتناوبه الصياح والضحك وهو على ابتلال عند الباب الذهبي معرض لأفضح الأخطار وهكذا يشاهد على الأطفال الصغار وهم يهمون بالبكاء أن بكاؤهم يتحول إلى ضحك حين يطرأ أمامهم طارئ غير متوقع مما يفهم منهم أن الضحك يفيدهم في تصريف فيض الجهد العصبي الذي يحسونه على تلك الحال وينظر الضر إلى أسلوب المجاز حيث يقول القائل إن خيال دغدغته فكرة مضحكة ويلاحظ أن دغدغة الفيال ممثلة لدغدغة الجسد ويتخذ المثال من ضحك الأطفال وتشنج أجسامين الصغيرة بفعل الدغدغة ثم يلاحظ أن القرض العليا تبدو منها أصوات مرددة في مثل هذه الحالة ويعود فيفرق بين الضحك من فكرة مازحة والضحك من أثر الدغدغة إلا في أمر واحد هو أن يكون الفكرة في حالة راضية فكما أن الطفل يصيح ولا يضحك إذا دغدغه رجل غريب واشتدت عليه حركة الدغضغة لذلك ينبغي أن يكون الفكر بعيدا من الجفوة والشعور بالابتراف والابتمام فتحدث الدغضغة الجسدية في المواضع التي لا تتعرض كثيرا من نمس ولا يكون موضع الدغدغه معروفا قبلها وكذلك تحدث الدغضغة الفكرية من خاطر غير معهود ولا معروف قبل ذلك ويبدو أن عنصر الطرق أو المنافرة الذي يجري في سياق التفكير هو العنصر القوي في تكوين المضحكات ثم يراقب داروين عوارض الضحك على الوجه والجسم ويحصيها إحصاء دقيقا في تتابعها على حسب الرخاوة أو العنف في الشعور ويقرر أن الشعور العنيف كله يتخذ تعبيرا واحدا في حالتي حزن والسرور وأن مشاهدة ذلك ميسورة لمن يراقب العصابيين الهستيريين الأطفال بسرعة تأثرهم بأنواع الإحساس فإنهم يتراوحون بين الضحك والبكاء في الوقت الواحد وينتقلون من الشعور إلى مقيبه لأنهم عندهم متقاربان وشأن القبائل الفطرية عند دارون كشأن الأطفال في هذه الخصلة لأنه رأى في جزر ملقة نساء يبكين إذا أغربنا في الضحك وروي أقوال السائحين عن سكان استراليا الأصلاء وقال أنهم يقفزون ويصفقون وتغرورب أعينهم بالدموع وهم مرحون ضحكون ثم قال أن الأستراليين والأوروبيين يتشابهون في ضحكهم جميعا من رؤية المحاكاة ومن القبائل الفطرية في جزيرة سيلان أناس لا يضحكون لمنظر قط من المناظر المضحكة كما رواه هارتشور لأنهم يقولون إذا سئلوا مستغربين وما الذي يدعو إلى الضحك في هذا أو ذاك؟ إلا أن الابتسام والضحك في جميع الأمم يجريان في مسلك واحد فلا يستطاع وضع الحد الحاسن في الحركات أو المعان بين دواع الضحك ودواع الابتسام وظاهر من دراسة داروين كلها للتعبيرات الإنسانية والحيوانية أنه يتجه بمراقبته إلى العوارض الجسدية التي تعم جميع بني الإنسان وقد تعم بعض الحيوان في بعض الأحوال والعوارض الجسدية الضغط لديه من العوارض الأخرى التي لا يسهل ضغطها وتعميمها ولا يسهل كذلك تعليلها بالانفعالات المشتركة بين الناس من جانب وبين الناس والأحياء العليا من الجانب الآخر وهو على خلاف زميله في مذهب النشوء والتطور ألفريد ويلس مكل بالتعميم والأشباه الشائعة دون تلك الملكة الخصوصية التي يرى صاحبه أنها مزية محدودة لا يفسرها تنازع البقاء كأنها ملكة الإدراك الرياضي والبداهة الموسيقية وما إليها فبينما يهبط الضروي إلى عوارض الضحك التي يقل فيه التفكير كضحك الأقصال والمصابين والقبائل الفطرية يرتفع والس إلى ملكة الفكاهة العليا التي يمتاز بها أحد من النوابغ قلما يزيد عددهم على عدد العباقرة الذين يكتشفون خفايا الحقائق الرياضية ودقائق النسب الموسيقية ويعلمون الناس كيف يفهمونها ويدركونها بعقولهم وبصائرهم فلا يتيسر للكثيرين أن يجاروهم على فهمها وإدراكها والنزع الوجدانية يسر الاختلاف في النظرة إلى المضحكات بين العالمين الكبيرين فدروين يبحث وحده وحدة الأنواع الحيوانية فيهبط إلى مواطن الشبه بين أرق الأحياء وأقل الناس ويعقد الصلح بين هؤلاء وهؤلاء بوحدة العوارض الجسدية التي تصاحب الضحك من تأثير الدغدغة أو تأثير المشاهدات الحسية ويعني أن يراقب عوارض الدغدغة القردة التي تتأثر بعض المواضع في أجسامها باللمس المفاجئ على غير مألوف وكل هذا لا يفسر الملكة التي يعنيها زميله ولس ويعلو بها الى الطبقة التي ينفرد بها الادميون ولينفرد بها احد من الادميين لان نزعته الوجدانية تتجه الى الايمان بالروح الالهي ومزاياه التي يفضها على الارواح الإنسانية كلما تهيأت لها بهداية السماء ولم يزعم داروين انه فسر الضحك كله واستوعب الكلام باسرار المضحكات على اختلافها وإنما اراد منها ما تثبت التعبيرات المحسوسة وتضطرد فيه الملاحظة اضطرادا مقبل التعميم ويقال هذا أيضا عن الفلاسفة الذين درسوا الضحك من ناحية علم الظوق أو علم الجمال فإنهم تناولوه من وجهة المقابلة بينه وبين الأحاسيس الجميلة أو الجليلة أو المقدسة ولم يستوعبوا أصوله وتفريعاته في دراسة مستقلة تحيط بها في معانيه الفنية ومعانيه الحيوية فخلاصة رأيي كان أن الضحك ينشأ من التوقع الذي ينتهي فجأة إلى غير طائل وخلاصة رأيي شوبنهاور أن الضحك في جميع الحوال نتيجة للمفاجأة بإدراك عدم التناسب بين الشيء المضحك والشيء الذي يخطر على البال أنه يشبهه وخلاصة أوراء الباحثين في الجميل والجليل عامة أن المضحك هو النزول بالجليل أو الوقور فجأة الابتبال والإسفاف وأن في جملته نوع من الحطة يسرع الذهن في الالتفاف إليه. وليس من اليسير أن نستقصي هنا كل ما قيل في تعريفات الضحك وأسبابه فإن الجمع الذي يدل على طائفة قليلة من لماذج التفكير أجد من أحصاء التفصيلات التي تتبعثر بغير رابطة بينها تدور على محور معلوم. ونرى أننا قد نستغني أن تتبع الآراء المبعثرة في تعليل الضحك ده منها بتلخيص آلاثة آراء نموذجية يا رأي سبينسر العالم الإنجليزي فبيرجسون الفيلسوف الفرنسي وفرويد الطبيب المنسوي صاحب مذهب النفسانيات الحديث رأي سبينسر رأي عالم نشوقي يفصل رأي داره وينقحه ويزيد عليه من الوجهة العلمية الطبيعية فبيرجسون فيلسوف ينظر إلى الوجهة الاجتماعية ولا يهمل الوجهة الفنية من كان يوجزها ولا يستقصيها وفرويد ينظر إلى الدخائل النفسية مع ارتباطها بالمجتمع وعلامات الصحة والمرض في الآحد وقل أن يوجد رأي في الضحك لا يفتقي بهذه الآراء بجزء من الأجزاء